عيني, يا عيني عيني يا عيني علي بحب عيني اللي بحبه عيني. عيني يا عيني عيني يا عيني علي بحبه عيني البدر واخد منه ضياء البدر واخد منه ضياء والورد لونه من خده البدر واخد منه ضياء البدر حسن ده اسمه معنا والحسن ده اسمه معنا والغصن بيغير من أدو رضى بالابل يا عيني يا عيني عيني يا عيني ولا سحر بابل يا عيني يا عيني عيني يا عيني واللي يطول وفدا ترجمة <تصفيق> نانسي Malish emel fi الدunya sewah, malish wah wah wah wah wah wah wah فكر عمري ما غير في, هوا. عمري مفكر غير في هوا. واللوم في يهون ويطيب بروحي يا عيني يا عيني